بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين على آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثالث عشر من مجالس سمع كتاب اللول المكنون في سيرة النبي المأمون يقرأه عليكم عمر البساطي الإسراء والمعراج جاءت هذه الحادثة حادثة الإسراء والمعراج تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريما له في أعقاب سنين طويلة من الدعوات والصبر على أذى المشركين واضطهادهم ونكرانهم وجفائهم المقصود بالإسراء قال الحافظ الفتح أسرى مأخوذة من السرى وهو سير الليل تقول أسرى وسرى إذا سار ليلا بمعنى والمقصود بقوله تعالى أسرى بعبده أي جعل البراق يثري به والمقصود بقوله تعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم اتفاقا والضمير لله تعالى والإضافة للتشريف وقوله تعالى ليلا ظرفا للإسراء وهو للتأكيد ويقال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه والعرب تقول سر فلان ليلا إذا سار بعضه وسر ليلة إذا سار جميعها ولا يقال أسرى إلا إذا وقع سيره في أثناء الليل وإذا وقع في أوله يقال أدرج ويقصد بالإسراء هنا الرحلة الذي اكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس المقصود بالمعراج أما المعراج فهو ما اعقب هذه الرحله من العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلا حتى الوصول إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق وقد أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى تلك الحديثة في سورتين مختلفتين فذكر قصة الإسراء في سورة الإسراء قال تعالى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 ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكذرى تواترت الأخبار في الإسراء والمعراج قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن ذحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير فيما نقله عنه الحافظ بن كثير وقد توتغت الروايات في حديث الإسرائي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابي ذر ومارك بن صعصعة وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وابي بن كعم وعبد الرحمار بن قرض وابي حبة وابي ليلة الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وذريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسامرة بن جندب وأبي الحمراء وصهي بن الرومي وأمهان وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسرائي أجمع عليه المسلمون واعترب فيه الزنابقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون متى حدث الإسراء والمعراج اختلف في وقت وقوع الإسرائي والمعراج فقيل قبل هجرة بسنة قال أبن سعد وغيره وبه جزم ناوي فبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه وهو مردود فإن في ذلك اختلافا كثيرا يزيد على عشرة أقوال وقيل كان في رجب حكاه ابن البر، وجزم به الناوي في الرغبة وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير قلت والذي لا خلاف فيه بين العلماء أن الإسراء والمعراج كان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لكن لم يتعين بالضبط اليوم والشهر والسنة التي وقع فيها الإسراء والمعراج بالجسد والروح الصحيح أن الإسراء والمراجة كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم قال الإمام الجريف الطبري رحمه الله تعالى وصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسر بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى حمله على البراق حيث أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل فأراه الله ما أراه من الآيات ولا معنى لقول من قال أسرى بروحه دون جسده لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلا عن نبوته ولا حجه له على رسالته ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه إذا لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرضاء منه في المنام مع على مسيرة سنة فكيف هو على مسيرة شهر أو أقل وبعد فإن الله تعالى إنما أخبر في كتابه العزيزي أنه أسرى بعبده ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده وليس لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره ولا دلالة تدل على أن مراد الله تعالى من قوله أسرى بعبده أسرى بروح عبده بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أسر به على دابة يقال لها البراق ولو كان الإسراء بروحه لم تكن يروح محمولة على البراق إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الاكثرون من علماء على أنه صلى الله عليه وسلم أسر ببدنه وروحه ياقابة لا منما والدليل على هذا قوله عز وجل سبحان الذي أسر بعبده فالتسبيح انما يكون عند الامور العظام ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما ولا بادرت كوفار قريش إلى تكذيبه ولا ما ارتد جماعه ممن كان قد اسلم وايضا فان العبد عباره عن مجموع الروح والجسد وقال عز جهنه اسرى بعبده ليل وقال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وشجرة الملعونة شجرة الزقوم ثم قال الحافظ ابن كثير وقال الله تعالى ما زغ البصر وما طغى والبصر من آلات الذات للروح وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه والله أعلم وقال الحافظ في الفاتح وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيره حتى يحتاج إلى تأويل الإسراء والمعراج كان مرضة واحدة وإذا حصل الوقوف على مجموع الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت وأنه مرة واحدة وإن اختلفت عبارة الرغاة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن جعل من الناس كل رواية خالفة للأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات المتعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب وقد صرح بعضهم من المتأخدين بأنه صلى الله عليه وسلم أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط ومرة من مكة إلى السماء فقط ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمة ولا نقلته الناس على التعدد والتكرار قال ابن القيم رحمه الله تعالى والصواب الذي عليها إمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قصة الإسراء والمعراج أما قصة الإسراء والمعراج فقد رواها الشيخان في صحيحيهما كما رواها غيرهما من أئمة الحديث وعلماء السير وسأفصل هذه الحديثة وأجمع بين الروايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن مالك بن فاصعة رضي الله عنه قال أنا نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسري به قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضجعا إذا أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشية ثم اعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال انس نعم يضع خط وهو عند أقصى طار فيه وكان مسرجا ملجما فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه فقال له جبريل عليه السلام أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فر فض عرقا فركبته أي البراق حتى أتيت بيت المغدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت الآيات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المغدس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد وهو في طريقه إلى بيت المغدس منها المشهد الأول روى الإمام مالك في الموطا عن يحيى بن سعيد إن أنه قال قسر برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم راه فقال له جبريل افلا اعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخرز لفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل فقل اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات الذي لا يجاوزهن بطر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن المشهد الثاني ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقد روى الإمام أحمد في مصنهده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره فقال ورأى الدجال في صورته رؤيا عين فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال رأيته فيلمانيا أقمر هجانا احدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن شعر رأسه أغصان شجرة المشهد الثالث روى البهيق في دلائله على أنس بن رضي الله عنه قال في حديث الإسراء وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بعجوز على جانب الطريق وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إذا أنا بمرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل ذينة خالقها الله فقالت يا محمد انظرني أسألك فلم أكتفت إليها ولم أقم عليها فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه يا جبريل قال سيريا محمد فسار ما شاء الله أن يسير فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول هلما يا محمد فقال له جبريل سيريا يا محمد فسار ما شاء الله أن يسير حتى انتهى إلى بيت المقدس ثم قال له جبريل أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز وأما الذي أراد أن تميل إليه فذلك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه المشهد الرابع ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه الى بيت المقدس ريح قبر ماشيطه ابنه فرعون فقد روى الإمام احمد في مصنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي اسري بي فيها اتت علي رائحه طيبه فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبه قال هذه رائحه ماشيطه ابنه فرعون واولادها قلت وما شأنها قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة من يدها فقالت بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله قالت أخبره بذلك قالت نعم فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري فقالت نعم ربي وربك الله قال فأمر بنقرة من نحاس فوحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفن قال ذاك لك علينا قال فأمر بأولادها فألق بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى إلى صبي لها مرضع كأنها تقاعست من أجله قال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهوان من عذاب الآخرة فاختحمت قال ابن عباس رضي الله عنهما تكلم أربعة وهم صدار ابن ماشيطة ابنة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مريم عليه السلام المشهد الخامس ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المجاهدين في سبيل الله أي كشف له عن حال في دار الجزاء بضرب مثاله فرأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين المشهد الثالث ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى بيت المغرس قوما ترضخ رؤوسهم بالصخط كلما رضخت عادت كما كانت آه يفتّر عنهم من ذلك شيء فقال صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتتاقل رؤوسهم عند الصلاة المشهد السابع ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أذبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام ويأكلون الضريع والزقوم ورضى جهنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم المشهد الثامن ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خشبة على الطريق لا يمر بها شيء إلا قطعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل قال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونها وتلقوا له تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون المشهد الترفع ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقه إلى بيت المغبس رجلا قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها ويريد أن يزيد عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل قال هذا رجل من أمتك تكون عنده أمانات نافي لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها المرهد العاشر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بما قارض من ناطر كلما قرضت عادر كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يمرون الناس بالبر وينسون أنغسهم وميترون الكتاب أفلا يعقلون؟ البشهد الحادي عشر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بكلمة عظيمة ثم يندم عليها فيريد أن يردها ولا يستطيع المشهد الثاني عشر وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال آكل الربا في دار الجزاء بضرب مثال فرأى رجلا يسبح في نهر من دم ويلقام الحدارة فقال صلى الله عليه وسلم من هذا يا جبريل قال هذا آكل الربا. المشهد الثالث عشر ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت أو مررت على موسى ليلة اسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأفضاء ومعه جبريل عليه السلام فوجد الأنبياء قد جمعوا له فقدم جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بالأنبياء إماما روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة فآممتهم وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه متى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قال حافظ في الفتح والأظهر أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت قبل العروج إلى السماوات بينما يرى الحافظ ابن كثير إن, أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت بعد العروج إلى السماوات قال والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اجتمع بالأنبياء في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه ثم إنه ركب البراقة وكر راجعا إلى مكة والله أعلم وقال في البداية والنهاية ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه ولهذا كان كل من مر على واحد منهم يقول له جبريل عليه السلام عندما يتقدم ذاك لسلام عليه هذا فلال تسلم عليه فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لم احتاج إلى التعرف بهم مرة ثانية ومما يدل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة امامتهم ولم يحن وقت إذاك إذ إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل عليه السلام فيما يرويه عن ربه عز وجل فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمامة على رب المنزل حيث كان بيت محل محلهم ودار إقامتهم قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر وَمَن يَفُزْ بِحَبِيبِ بِاللَّهِ يَأْتَمِمِ جُبْتَ السَّمَاوَاتِ أَوْ مَا فَوْقَهُنَّ بِهِمْ عَلَا مُنَوَّرَةٍ دُرِّيَّةٍ لَّجَمِيعِ رَكُوبَةً لَكَ مِنْ الْعِزِّ وَمِنْ شَرَفٍ لَّا فِي الْجِيَادِ وَلَا فِي الْأَيْنِ قُرْبُ مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي عرض الانيه في بيت المقدس. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالانبياء عليهم الصلاة والسلام أدي بقدحين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن النبي مارك رضي الله عنه قال. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين فجاء اني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة الحديث صعود الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج الى السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اخذ بيدي اي جبريل عليه السلام فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح فقال من أنت؟ قال جبريل قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فقال وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فسطح لنا قال صلى الله عليه وسلم فلما علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة عن يساره أسودة فإذا نظر لا يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم قال جبريل وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله ناسا مبنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى المشاهد التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا واحد حال أكلة أموال اليتامى ظلما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلت السماء الدنيا رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل في أيديهم قطعا من نار كالأفهار يقذفونها في أفواههم فتخرجوا من أذبارهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلت أموال اليتامى ظلما اثنان حال النساء التي يدخلن على الأزوار ما ليس منهم قال صلى الله عليه وسلم ثم رأيت نساء معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين أدخلن على الرجال ما ليس من أولادهم ثلاثة حال المغتابين روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم عن أنسي بن مارك رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أغفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أربعة حال الزنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منطن فيأكلون من الغف المنطن ويتركون السمين الطيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهم خمسة حال أكلة الربا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أرى مثلها قط وفي رواية بطونهم أمثال البيوت بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالابل المهيومة حين يعرضون على النار يطأونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلت الربا. صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية قال صلى الله عليه وسلم ثم عوري جابينا إلى السماء الثانية فستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنيم مليء جاء، قال رسول صلى الله عليه وسلم ففوتي حالنا، فإذا انا بابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام، فقال جبريل هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما، فسلمت، فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا الى السماء الثالثه فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل قد ارسل إلي؟ قال نعم قيل مرحبا به فانعم المجيء جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح علينا فاذا انا بيوسف عليه السلام قال جبريل هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح وداعي بخير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد أعطي شطر الحسن صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد قال وقد أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت علىنا فإذا انا بإدريس عليه السلام قال جبريل هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد علي ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة قال صلى الله عليه وسلم ثم عرلا جبنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد قال وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم مجيء جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففوتي حالنا. فإذا أنا هارون عليه السلام قال جبريل عليه السلام هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه, فسلمت عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا بخير صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة قال صلى الله عليه وسلم ثم عريج بنا إلى السماء السادسة فاستبح جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد قال قد أصر إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم فافت حالنا إذا أنا بموسى عليه السلام قال جبريل عليه السلام لرسول صلى الله عليه وسلم هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فردت السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام فقال مرت ليلة أسري يبيع على موسى في عليه السلام رجل ادم طيوار جعل كأنه من رجال شنوئة قال رسول صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزته بكى قيل لهما يبكيك قال أكي لأن غلاما بعث بعد يدخل جنة من أمتي أكثر من من يدخلها من أمتي صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم ففوت حالنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد علي ثم قال مرحم بالابن الصالح والنبي الصالح رأى الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن علي بن سعود الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقلئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قعال وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحكمة في لقاء هؤلاء الأنبياء اختلف في الحكمة في خصاص كل من هؤلاء الأنبياء بالسماء التي تلقاه بها فقيل أمروا بملاقاته فمنهم من أدركه في أول والة ومنهم من تأخر فلاحقا ومنهم من فتا وقيل الحكمة في الاقتصار على هؤلاء الأنبياء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له صلى الله عليه وسلم مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم ألف فأما آدم عليه السلام فوقع التنبيه بما وقع لهم من الخروج من الجنة من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقعد النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة في فراق ما أريفاه من الوطن ثم كان مآل كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منها باء وبعيسى ويحيى عليهم السلام على ما وقع له صلى الله عليه وسلم من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه جيم وبيوسف عليه السلام على ما وقع له صلى الله عليه وسلم من من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكة وكانت العاقبة له وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح أقول كما قال يوسف لا تفرب عليكم اليوم دال وبإدريس عليه السلام على رفيع منزلته صلى الله عليه وسلم عند الله هاء وبهارون عليه السلام على أن قومه صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى محبته بعد أن اذوه وبموسى عليه السلام على ما وقع له من معالجة قومه وقد أشر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر زاي وبإبراهيم عليه السلام وفي احتناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة وما راه فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حباير اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وإذا أنا بأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وإذا رمانها كأنه الدلاء عظما وإذا انا بطير كالبخاتي هذه فقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه إن الله قد أعد الحباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة وإذا أنا بنهر حافتاه من ذهب وما جراه على الدر واليخوت تربته أطيب من المسك وما أخو أحلى من العسل وأجب من الثلج وفي رواية أخرى في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله جارية لزيد بن حارثة رضي الله عنه ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة جارية شابة قال فسألتها لمن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيتها فقالت لزيد بن حارثة فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه صوت بلال رضي الله عنه في الجنة ورأى الإمام أحمد في مصنده بسرد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليلة أسره بنبي الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة فسمع في جانبها وجسا قال يا جبريل ما هذا قال هذا بلال المؤذن فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس قد أفلح بلال وروى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرج عمل عملته عندك في الإسلام منفعه فإني سمعت الليله خشفا عليك بين يدي في الجنة قال بلال فعملت عملا في الإسلام أرجع عندي منفعة من أن لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من الليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه وفيه استحباب إدامة الطهارة ومن أسبت المجازات على ذلك بدخول الجنة لأن من لوازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا ومن بات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرش كما رواه البهيقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والعرش سقف الجنة ثلاثة وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك أربعة وفيه سؤال الشيخ عن عمل تلمذه ليحضه عليه ويراغبه فيه إن كان حسنا وإلا فينهى خمسة وفيه أن الجنة موجودة الآن خلاف لمن أنكر ذلك من المعتذلة عرض الآنية على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من قمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت الذي فيه اللبن فشربته. فقيل لي هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك وفي رواية أخرى في الصحيح قال أصدت الفطرة أنت وأمتك انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم انطلق جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيلة وغشيها ألوان لا أدري ما هي فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها، فقال جبريل عليه السلام هذه سدرة المنتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أربعت أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فنيل والفرات رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية وهناك عند سدره المنتهى رأى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها في حلة من رفاف أخضر له ست مؤات جناح كل جناح منها قد سد الأفق يتناثر من أجنحته التهاويل والدر واليقود وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يرى جبريل إلا على صورة مختلفة وأكثر ما يراه صلى الله عليه وسلم على صورة بحية الكلبي رضي الله عنه قال الله تعالى عن هذا المشهد ولقد رآه نزلة أخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدره ما يغشى ماذا غالبصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى روى الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده عن مسروق قال كنت عند عائشة رضي الله عنها قال قلت اليس الله يقول ولقد رآه بالأفخ المبين وقال ولقد رآه نزلة أخرى قالت أنا أول هذه الأمة سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض احتراض الصلوات الخمس ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فوجده كالحلس البار من خشية الله ثم غشيت تلك السدرة سحابة فتأخر جبريل عليه السلام وعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مستوى سامع فيه صريف الأقلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فرجعت فمروت على موسى عليه السلام فقال بما أمرت وفي رواية قال ما فرض الله لك على أمتك فقال صلى الله عليه وسلم فرض عليهم خمسين صلاة كل يوم فقال عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى ربي فحط عني خمسا فقلت حط عني خمسة قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال صلى الله عليه وسلم فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال الله عز وجل يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال صلى الله عليه وسلم فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال رجع إلى ربك فساله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت إلى ربي حتى استحييت منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت ناداني مناد انضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم وامته روى مسلم في صحيح عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتم سورة البقر وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المضحمات هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء اختلف العلماء في رؤية رسول صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج فرأى الشيخان في صحيحيهما عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثك هن فقد كذب من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى رده فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كاتما فقد كذب ثم قرأت يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك واخرج الشيخان كذلك عن ابن رضي الله عنه قال في قوله تعالى فكان قابل قوسين او ادنى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ست مئه جناح ورد ما مسلم في صحيح عن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك قال نور أن اراه وروا الإباو مسلم في صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين قال البيهقي رحمه الله تعالى في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين في حمل هداي الآيات على رؤيته جبريل عليه السلام أصح وعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على كلام البيهقي بقوله وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأما الرؤية فالذي ثبت في الصيحين عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين وعائشة أنكرة الرؤية فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد والالفاظ ثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريحا بأنه رآه بعينه وكذلك الإمام أحمد تارة يطرق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رأه بعينه لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رأاه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل كما في صحيح مسلم عن أبي دار رضي الله عنه قال فألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربك قال نور أن أراه وقد قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولا وكذلك قوله تعالى آفة ما رونه على ما يرى وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رأاه بعينه لكان ذكر ذلك أولى وبالصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن قال رضي الله عنه هي رؤيا عين أرياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وهذه رؤية الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقوا قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رآ ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نزع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى والظاهر أنه مستنده فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرء جبريل رأاه مرتين في صورته الذي خرق عليها وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رأاه بشؤاده والله أعلم وأما قوله تعالى في صورة النجم ثم دنى فتدل فهو غير الدنوب وتدلي في قصة الإسراء فإن الذي في صورة النجم هو دنوب جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن أسعود والسياق يدل عليه فإن قال تعالى علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو بالمرضة أي القوة وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى وقال الإمام الذهبي في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي قال ما قيد الرؤية بالنوم وبعض من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج يحتج بظاهر الحديث والذي دل عليه الدليل عدم رؤية مع إمكانها فنقف عن هذه المسألة فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإثبات ذلك أو نفيه صعب والوقوف سبيل السلامة والله أعلم وإذا ثبت شيء قلنا به ولا نعنف من أثبت رؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا من نفاها بل نقول الله ورسوله أعلم بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة إذ رؤية الله تعالى في الآخرة ثبتت بنصوص متواترة عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإخباره الناس بمسرى ثم هبط جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم من السماوات إلى المسجد الأقصى ثم راكب البراق منصرفا إلى مكة بصحبة جبريل عليه السلام ثم أتى مكة قبل الصبح بعض المشاهد وهو في طريق العودة إلى مكة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مررت بعير بني فلان فأنفرهم حس الدابة أي البراق فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم ليمن ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان وعلى رأس العير جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء عن صدقت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبية فقعدت معتزلا حزينا فمر عدو الله أبو جهر فجاء حتى جلس الي فقال كمستهزئي يا محمد هل كان من شيء؟ قلت نعم قال ما هو؟ قلت إنه إسري بي الليله قال إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس قال ثم أصبحت بين أظهرانينا؟ قلت نعم فلم يره أن يكذفه مخافة إن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه فقال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو جهل لعنه الله هيا مع شربان كعب بن لؤي فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما قال حدث قومك بما حدثني يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اسري بي الليلة قالوا إلى أين قال إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانين قال نعم فضج المشركون واعظموا ذلك فصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا وكانت فتنة عظيمة ارتد بعض من أسلم فأنزل الله تعالى في من ارتد عن إسلامه قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذهب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه اسري به الليلة إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة فقال إنكم تكذبون عليه فقالوا بلى ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس فقال ابو بكر والله لئن كان قاله لقد صدق فقالوا أوى تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم فما يعجبكم من ذلك إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة فهذا أبعد مما تعجبون منه ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أحدثت هؤلاء القوم أنك دئت بيت المقدس هذه الليلة قال نعم فقال أبو بكر صدقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأنت يا أبا بكر الصديق، فيومئذ سمي الصديق قال ابو محجن الثقفي وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر سبقت الى الاسلام والله شاهد وكنت جليسا بالعريش المشاهد وبالغار إذ سميت بالغار صاحبا وكنت رفيقا للنبي المطهر طلب قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس قالوا هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد فقام المطع بن عدي وقال أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم وإن كان كاذبا فسأخبركم فقال يا محمد انا أعلم الناس بيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف يأته يقول صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر، وغريش تسالني عن مسرايا فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألني عن شيء إلا أن به وفي رواية الإمام الأخري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه وفي رواية الإمام أحمد في مصنبه قال صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه فلما فرغ من نعته قال المشركون أما نعت فوالله لقد أصاب ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم آية ذلك أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا فأنفرهم حس الدابة أي البراقي فندرهم بعير فدللتهم عليه ولهم إناء فيه ماء قرغطوا عليه بشيء فكشفت غطائه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان وعلى عيرهم جمل أورق عليه غرارة احداهما سوداء والأخرى برقاء فلما جاءت العير إذا عليها ذلك الجمل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنهم وضعوا مملوءا ماء ثم غطوه وأنهم ذهبوا فوجدوهم غطا كما غطوه ولم يجدوا فيه ماء وسألوهم هل ضل لكم بعير قالوا نعم ند لنا بعير فسمعنا صوت رجل يدعون إليه حتى أخذناه فعجب الكفار لما عرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما زادهم ذلك إلا نفورا وطويانا كبيرا قلت وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بالإسراء أولا فلما ظهرت لهم أمارات صدقه على تلك المعجزة أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد عين صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الآيات والأمور التي رواها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائشا العقل. ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح ساكنا يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة فوائد قصة الإسراء والمعراج قال الحافظ في الفتح وفي حديث الإسراء والمعراج من الفوائد واحد أن للسماء أبوابا حقيقية وعفظة موكلين بها اثنان وفيه إثبات الاستئذان ثلاثة وفيه أنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان ولا يقتصر على أنا لأنه ينافي مطلوب الاستفهام أربعة وأن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد خمسة وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء ستة وفيه جواز مده الإنسان المأمون عليه الاستثان في وجهه سبعة وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره نأخذ من استناد إبراهيم عليه السلام إلى البيت المعمور ووك الكعبة في أنه قبلة من كل جهة 8- وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل 9- وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل ولذلك كانت أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل وكان أكثر سفاره صلى الله عليه وسلم بالليل فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مصنبه عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل عشرة وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطروب من المعرفة الكثيرة يستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عالج الناس قبله وجرّفهم ويستفاد منه تحكيم العادة والتنبيه بالأعلى على الآدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة وقد قال موسى عليه السلام في كلامه أنه عالجهم على أقل من ذلك فما وفقه ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم ومقام التقليم مقام الإدلال والإمتساب ومن ثم استبدى موسى عليه السلام بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب التخفيف دون إبراهيم عليه السلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من الاختصاص بإبراهيم عليه السلام أزيادوا بما له من موسى عليه السلام لمقام الأبوة، رفعة المنزلة، والاتباع في الملة الحاج عشر وفيه أن الجنة والنار قد خلقتا لقوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار الثاني عشر وفيه استحباب الاكثار من سؤال الله تعالى وتكثير شفاعة عنده لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في إجابته مشهورة موسى عليه السلام في سؤال التخفيض الثالث عشر وفيه فضيلة الاستحياء الرابع عشر وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك مواقيت الصلاة لما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عليه السلام حين زاغت الشمس فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها فأما الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى باصحابه الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وسميت تلك الصلاة الظهرة لأنها اول صلاة ظهرت أو لأنها فعلت عند قيام الظهرة قال الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن جابري بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قنف أسله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال قنف أسله فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قنف أسله فصل حين غاب الشفق ثم جاء الفجر، فقال قم فصلي، فصلى حين بارق الفجر، أو قال حين سطع الفجر. ثم جاءه في الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى ظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه للعصر، قال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاء للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل، او قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم صل فصل الفجر ثم قال ما بين هذين وقت؟ فرضت الصلاة الرباعية ركعتان كانت الصلاة عندما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ركعتين الظهر والعصر والحشاء والفجر والمغرب ثلاثة. ثم هاجر رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرضت أربعا وذلك بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتركت صلاة السفر على الأولى روى البخاري ومسلم في صحيحهم عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر وزيد في صلاة الحضر وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأولى وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول مفترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء لآخرة أربعا في الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر قال الحافظ في الفتح يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس في صعيه مسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيرت بعد الهجرة إلا الصبح كما روى ذلك ابن حبان في صحيح بسنة حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قنم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فعلى هذا المراد بقول عائشة رضي الله عنها فأخرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة الصلاة كانت إلى بيت المقدس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس حتى هاجر ونزل الوحي بتحويل القبلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى روى الإمام أحمد في مصنده بسند صحيح على شغر الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته